121-إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين 122-فالتقطهم آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسائيا فعنا أو نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إنكادت لا تبدي به لولا أروقنا على قلبها لولا ارتبطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصي فبصرت به عن جنبه فبصرت به عن جنبه وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرضع من قبل فقالت هل ادن لكم على اهل بيتي يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناام الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولتعلم ان ولكن أكثرهم لا يعلمون